العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفرق اللي وقفنا عليه، آه؟ الحادي والأربعين. الفرق الحادي والأربعون بين قاعدة كون الزمان ضرف. دون المكلف به وبين قاعدة كون الزمان ظرفا لقي... لإيقاع المكلف به مع التكليف المقصود من هذا الفرق وهو بيان أن الخطاب الموجه خطاب التكليف الموجه من الله جل وعلا إلى الناس هذا الخطاب تارة يكون خطاب إشغال المكلف بما خوطب به ولكنه لو فعله في حال مخاطبته به لما صح منه يخاطب الله المكلف بخطاب فيه تكليف له بمعنى إشغال ذمته في هذا المكلف به لكنه لو فعله في حال الخطاب لما صح منه هذا القاعدة. القاعدة الثانية خطاب الله للمكلف وهو في حال يستطيع أن يؤدي ما كلف به ففي خطاب الأول خطاب تكليف لكن لو فعل لما صح من والثاني خطاب تكليف لو فعل لصح منه فعندنا الآن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لكن لو فعل الكافر في حال كفره لو صام في حال كفره أو صلى في حال كفره يعني مقيم على كفره لما صح منه العمل لكن ذمته مشغولة ولا بد من وجود الشرط الذي هو الإيمان المحدث الإنسان إذا كان محدث ودخل وقت الصلاة هو مخاطب ذمته مشغولة ولو فعل ما خطب به وهو محدث ما صح منه الحائض مخاطبه بالصيام ولو ولو فعل ولو فعلته لما صح منها ففي فرق بين الخطاب الذي يكون فيه اشغال إشغال ذمة المكلف بما كلف به، لكنه لو فعله في حال الخطاب لما صح منه وبين إشغال ذمة المكلف بما خُطب به، ولو فعله في وقت الخطاب في وقت خطابه به لصح منه الإنسان عندما يدخل عليه وقت صلاة الظهر يعني, يعني شروط التكليف متوفرة فيه ما عنده موانع أبد هو مخاطب بالصلاة من ديها إشغال الذمة وأيضا لو فعلها لصحت منه لو فعلها لصحت منه فهذا الفرق استمل على قاعدتين القاعدة الأولى كما ذكرت لكم توجيه الخطاب من الشارع إلى إلى الشخص بإشغال ذمته فيما خطب به ولو فعله في حال الخطاب لما صح منه لوجود مانع لكن ذمته مشغولة فيه ذمته مشغولة فيه وذكرت لكم الأمثلة خطاب الكفار خطاب المحدث خطاب المرأة إذا كانت حائضا وكذلك النفسة في الصيام والثاني الخطاب القاعدة الثانية خطاب الشارع موجه إلى المكلف وهو في حال لو فعل ما خوطب به نصح من وذكرت لكم الأمثلة الفرق الذي بعد هذا الفرق الذي بعد هذا الفرق الثاني والأربعون بين قاعدة كون الزمان ظرفا لإيقاع المكلف به فقط وبين قاعدة كون الزمان ظرفا للإيقاع الفرق هذا اشتمل على قاعدتين القاعدة الأولى. أن الله سبحانه وتعالى شرع أسبابا شرع أسبابا ومن الأسباب من الأسباب دخول وقت العبادة بعلامة جعلها الله جل وعلا عندكم الأوقات الخمسة صلوات الخمس يعني الظهر يدخل بزوال الشمس ويستمر إلى أن يكون ظل كل شيء مثله مع في الزوال ثم يدخل وقت العصر إلى الغروب ثم يدخل وقت المغرب إلى غروب الشفق ثم يدخل وقت العشاء إلى طلوع الفجر وإن كان ينقسم إلى وقت اختيار ووق ضرورة لكن المهم هو وجود السبب زوال الشمس كون ظل كل شيء مثله مع في الزوال غروب الشمس غروب الشفق طلوع الفجر هذه الله جعلها أسبابا دالة على دخول وقت العبادات عندك مثلا رؤية هلال رمضان دليلا على دخول الشهر يعني الله جعله دليل على دخول الشهر هذا الفرق اجتمل على قاعدتين القاعدة الاولى بيان ان الذمة تكون مشغولة في العبادة بمجرد دخول الوقت يعني أن دخول الوقت سبب لإشغال الذمة وأجزاء الوقت من بدايته إلى نهايته تجدون كل جزء منه سبب ومعنى ذلك. ومعنى ذلك أن الشخص مثلا إذا مثلا المرأة إذا إذا إذا طهرت في أثناء وقت الظهر طهرت في أثناء وقت العصر أو طهرت قبل غروب الشمس أو طهرت قبل طلوع الفجر أو العكس طهرت حاضت بعد زوال الشمس حاضت بعد غروب الشمس فتجدون ان الظرف هذا كل جزئية من سبب لاشغال ذمة المكلف بالعبادة عندك رمضان كل يوم تجد ان سبب متجدد لماذا؟ سبب متجدد لإجاب الصيام فلو إن إنسان مثلا جن ولا مات ولا هذا في أثناء الشهر ما يطالب بما بقي من الأيام ولو مات أيضا ما يطالب وقال بقي عليه صام نصف الشهر أو ثلث الشهر ومات قبل تمام الشهر كفروا عنه ما بقي لا كل يوم له عبادة مستقلة يعني كل يوم سبب ولهذا عندما تطهر المرأة في أثناء اليوم من الحيض حينئذ يعني يجب عليها أنها تقضي هذا اليوم تقضي هذا اليوم وهكذا هذه قاعدة القاعدة الثانية القاعدة الثانية هي أن الظرف يعني الظرف ظرف للاتيان بالعبادة، ولكنه ليس بسبب. فالأول سبب، والثاني ليس بسبب. فعندنا مثلا الإنسان. إذا نام عن الصلاة من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فعندما ينام الإنسان ولا يستيقظ إلا مثلا الساعة تسعة نهارا هذا الظرف ليس سبب لأن السبب تقدم السبب تقدم وهو ماذا وهو طلوع تمام هو طلوع الفجر هذا وقت إشغال الذمة لكن خرج الوقت أن من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس المساحة هذه من الوقت هذه كلها كل جزء منها سبب لكن لما انتهى الوقت ما صار فيه سبب لكن الوقت الباقي هذا تجد إنه وقت لأداء يعني لفعل العبادة لكن لا نعتبره عندك مثلا إنسان عندما يعرض عارض يصير مسافر ولا مريض ويفطر رمضان كله من انتهاء رمضان إلى ابتداء رمضان القادم هذا الوقت كله وقت قضاء لكن ما نعتبر كل جزء من هذا الوقت اللي هو 11 شهر ما نعتبر عشرة أشهر من رمضان هذا إلى رمضان القادم ما نعتبر هذه المدة ما نعتبر أي جزء منها سبب لكننا نعتبرها محلا لأداء المكلف به فلا بد من فهم ما إذا كان الوقت سببا للتكليف بالشيء وبينما إذا كان الوقت ليس بسبب ولكن يجب على المكلف أن يؤدي ما كلف به وهو من عقد سببه ومثل نفس المرأة إذا كانت إذا كانت نفسها في رمضان كله ثم طهرت بعد العيد نقول إنها تقضي هذا الوقت يعني سواء كان مرض ولا نفاس وإلا سفر ولا فلا بد من معرفة الفرق بين هذين هاتين القاعدتين وهو ذكر أمثلة ترجعون إليها وأنا ذكرت لكم أيضا أمثلة القاع الفرق الذي بعد هذا الفرق الثالث والأربعون بين قاعدة اللزوم الجزئي وبين قاعدة اللزوم الكلي الفرق هذا اجتمل على قاعدتين القاعدة الاولى هي قاعدة التلازم بين الامرين تلازما لا ينفك قاعدة التلازم بين امرين لا يصل في انفكاك وقاعدة التلازم بين أمرين يتلازمان من وجه ويحصل فكاك بينهما من وجه آخر. وسمى هذا الأول سماه التلازم الكلي والثاني هذا سماه التلازم الكلي. مثل الآن تلازم الزوجية للعشرة. فكل ما وجد عشرة وجدت ماذا؟ وجدت الزوجية وكل ما وجدت الزوجية وجدت أيضا. العشرة وهكذا لكن التلازم الجزئي يكون فيه تلازم من وجه وانفكاك من وجه آخر مثل الآن عندما يغتسل الإنسان وينوي باغتساله رفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر يعني الوضو والغسل الماء مرورة على الجسم واحد لكن نوا به رفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر هذا فيه تلازم من هذا الوجه لكن لا يلزم منه أنه إذا تقضى إذا تقضى وضوءه وأراد أن يتوضأ نقول يجب عليك أن تغتسل لا لأن في تلازم جزئي فقط من ناحية الدخول الوضوء في الغسل عندما يغتسل ويرتب الغسل كترتيب الوضو وينوي بغسله هذا رفع الحدثين. وتقرأون الأمثلة اللي هو ذكر لكن هذا هو المقصود. الفرق الرابع والأربعون بين قاعدة الشك في السبب وبين قاعدة السبب في الشك. المقصود من هذا الفرق أيضا هو يجتمل على قاعدتين القاعدة الأولى قاعدة الشك في السبب والقاعدة الثانية قاعدة السبب في الشك الأصل في ذمة الإنسان أنها مفرغة ومعنى مفرغة أنها ما شغلت لا بحق لله ولا بحق للمكالل للبني آدم لكن عندما جاءت الأدلة الشرعية أشغلت يعني انشغلت الذمة كل واحد ذمته مشغولة بما يخصه فعندما يحصل عند الإنسان شك يقول أنا والله ما أدلي أنا صليت الظهر ولا ما صليت أنا والله عندي أنا متردد ما أدري وش نقول له؟ أه؟ نقول له يصلي ولا نقول له الله غفور ورحيم مثل ما يقول بعض الناس أه؟ يصلي وإذا منه كان عليها رم... أيام قضاء من رمضان وقالها والله ما أدري أنا هي خمسة هي ستة ماذا نقول؟ نقول خلها أربعة ولا ثلاثة والله غفور ورحيم ولا نقول إذا شك في العدد فإنه يبني على ها اليقين واليقين وش هو الأكثر اليقين هو الأكثر فعلى هذا الأساس عندما تكون الذمة يعني مشغولة ويشك في تفريغها أو تكون مفرغة ويشك في شغلها يعني عندنا أمران الأمر الأول مفرغة ويشك في إشغالها مشغولة ويشك في ماذا ويشك في تفريقها هذا نقول هذا الآن عنده شك والشك هذا هو, هو الذي جعله يعني نقول له تصوم الأكثر وتصلي وهكذا لكن الجانب الثاني اللي الإنسان عندما تجتمع عنده يجتمع عنده ميتة ومذكاء عنده ميتة ومذكاء وشك يعني ما تميزت إحداهما عن الأخرى هل نقول يجتنب ولا ما يجتنب ها ها طيب اجتنابه اجتنابه هذا ما سببه سببه الشك وهكذا لو اختلطت زوجته باجنبيه مثلا ولم يعني يستطيع مثلا جاء في الليل وزوجته نائمة معها أجنبيه ولا تميز أحدهم على الأخرى وإيش نقول نقول يعني يجتمع مع أحدهما والله غفور رحيم ولا نقول يتجنب ها فلا بد من التمييز بين قاعدة الشك في السبب وبين قاعدة السبب في الشك لأن السبب في الشك أن يكون الشك الشكوى نوع من أنواع الأسباب وفي أمثلة ترجعون إليها الفرق الخامس والأربعون بين قاعدة قبول الشرط وبين قاعدة قبول التعليق على الشرط المقصود من هذا الفرق هو يجتمل على قاعدتين قاعدة الأولى بيان ما يكون قابلا للشرط وبين قاعدتي ما يكون قابلا للتعليق قابل للتعليق على الشرط لكن ما يقبل التعليق هو ذكر رحمه الله ذكر هنا أن الفروع جميع فروع الشريعة اللي ترجع إلى هاتين القاعدتين ذكر أنها أربعة أقسام يعني الفروع الشريعة اللي ترجع إلى هاتين القاعدتين ذكر أنها أربعة أقسام القسم الأول ما لا يقبل الشرط ولا يقبل التعليق ما لا يقبل الشرط ولا يقبل التعليق مثل إنسان يبي يسلم لكن اشترط شرطا اشترط شرطا انه يشرب الخمر اشترط شرطا انه يشرب الخمر فهذا شرط يعني قال بشرطي أن كذا أو قال إن طلعت الشمس أو إن كذا يعني جاب عندنا الشرط وعندنا التعليق التعليق هذا تجدون إنه يأتي بأدات من أدوات أدوات الجزم التي يذكرها النحويون مثل كلمة إن يعني أدوات الشرط عموما مثل, مثل كلمة إن ولو وما إلى ذلك فعندما يأتي بها يقول إن طلعت الشمس فهو مؤمن مثلا أو مؤمن لكن يشترط يعني يقول لأن هذا تعليق إن طلعت الشمس فهو مؤمن وهذا تعليق لكن لو اشترط قال أنا أبسلم لكنه بيشترط شرب الخمر بيشترط الزنا ولا فالإيمان لا يقبل تعليقا ولا يقبل شرطا لا يقبل يعني يصح إيمانه ولكن لا يصح التعليق ولا يصح الشرط لا يصح التعليق ولا يصح الشرط الثاني عكسه تماما يقبل التعليق ويقبل الشرط يقبل التعليق ويقبل الشرط فمثلا بعض الناس يصير تصير شجاعته على زوجته يصير شجاعته يعني يظهر شخصيته على زوجته فتجد انه يستخدم السلاح عليها الطلاق وبعضهم يصير عنده افراط بحيث أن الطلاق هذا حصل عنده إن لم تأتيني بكذا فأنت كذا إن لم تدخلي فأنت كذا إن خرجتي فأنت كذا فهذا تعليق تعليق وتعليق صحيح لكن لو إنه مثلا اشترط شرط هو تعليق اشترط شرط على زوجته ولا على أجنبي يعلق العيّد ولا علق الطلاق مثلا فعندما يقول إذا طلعت الشمس إذا طلعت الشمس يقول لعبده إذا طلعت الشمس أو أو أو, أو أقبل الليل فأنت حر مثلا أو قال لزوجته إذا طلعت الشمس فأنت طالق أو إذا غربت الشمس فأنت طالق فهذا فغرضي أنا إن مثل الطلاق ومثل العتق هذا يقبل التعليق ويقبل الشرط عكس عكس القسم الأول الذي هو الإيمان بالله هذا لا يقبل تعليقا ولا يقبل شرطا قسم آخر هذا تجدون ان يقبل الشرط يقبل الشرط ولا يقبل التعليق والقسم الرابع يقبل التعليق ولا يقبل ماذا ولا يقبل الشرط <تصفيق> فالشخص عندما يبيع سلعة البيع شروطه قسمان شروط البيع وشروط في البيع فشروط البيع هذه اللي اشترطها الشارع والشروط في البيع هذه يشترطها المتعاقدة لكن إذا كان الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ما في مانع يكون شرط صحيح إذا كان من مصلحة العقد إلى آخر ما يذكور في كتب الفطر فالشروط في العقل باع بيتا واشترط سكناه سنة اشترط سكناه سنة أو سنتين باع سيارة واشترط مثلا إن مثلا إنه يستعملها يومين ثلاثة أيام وهكذا فتجد إن إن هذا يعني شرط ما هو بتعليق لكن عندما يقول إن جاء بعتك هذه السلعة إن جاء فلان إن قدم فلان فإنني أبيعك هذه السلعة فهذا تعليق على قدوم شخص فهذا شرط لا يصح فتبين لنا من هذا أن العقد البيع يقبل الشرط ولا يقبل ماذا ولا يقبل التعليق القسم الرابع اللي يقبل التعليق ولا يقبل الشرط أما القسم الرابع وهو ما يقبل التعليق على الشرط دون مقارنته فكالصلاة والصوم ونحوهما فلا يصح أدخل في الصلاة على ألا أسجد أو على ألا أسلم بعد سجد أو أو أن أسلم بعد سجدة ونحو ذلك وأدخل في الصومي. على أن لي الاقتصار على الصيام إلى أذان الظهر أو إلى أذان العصر، فهذا يقبل التعليق ولا يقبل ماذا ولا يقبل الشرط، لكن إن معروف إن هذا صيامه ليس بصحيح وصلاته ليست بصحيحة وبهذا ينتهي الجزء الأول من كتاب الموافقات. والفروق التي أخلتموها هي خمسة وأربعون فرقا وتشتمل على تسعين قاعدة من قواعد الفقه والأصول أما بالنظر إلى قواعد بالرجب فنما القاعدة التي وقفنا عليها ما هي اللي مسجلين للقواعد. ها لا تعطونا من أفكاركم عطونا شيء مقيد ها شد ثلاثين القاعدة السادسة والثلاثون أنا تكلمت على الجزء الأول منها من استأجر عين ممن له ولاية الإجار ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة فهل تنفسخ الإجارة هذا قسمان هذا يعني قصدي من هذا أن العقود الإيجار عموما مثل الآن اجار العماير عجار المنازل وما عجار الشقق الحالة كلها يعني عقود عجار الأراضي إلى غير ذلك وهنا ذكر أن عقد الإيجار يكون له يعني طرف مؤجر وطرف آه طرف مستأجر طرف مؤجر وطرف مستأجر الآن الكلام في المؤجر المؤجر هذا يكون وكيلا يكون وكيلا عن غيره أو يكون وصي، أو يكون ناظر وقف، يكون وصي على ثلث.